ل ل ل ص ا ة ي و م ا ل ج م ع ة ف الاخوه إ ى ذكر ل ل البيع ذلكم ه وذر ي ر لكم ل كنتم م إن ت ع ن صدق ا ل ل المؤمنون ع ظ ي أيها الأخوة ا ل م السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أحيي حضراتكم ساحة الرحيم حيث حضراتكم سيداتي وسادتي من ساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي في مدينة الإيمان شعائر القناء الصلاة الجمعة من مسجد عبد قنة ننقل إخوة إلى في إ ط ا ر م ش ا ر ك ة ا ل إ ع ل ا م المصري ل أ ب ن ا ء م ح ا ف ظ ة قنا احتفالهم بعيدهم القومي الثالث من مارس ولعلها اخوه ا ل إ ي م ا ن وهي بلا شك هكذا م ن ا س ب ة ط ي ب ة م ب ا ر ك ة وسياق كريم يسعدنا أ ن يجمعنا بحضرتكم لنحتفي معا بهذا السياق بابعاده ا ل م خ ت ل ف ة الديني والوطني والعلمي نحتفي جميعا نحن ت ف ي جميعا ح ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة هذه ا ل أ ي ا م بذكرى ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا هو الظرف ا ل أ ش م ل الذي يستوعب كل ا ح ت ف ا ء ت ن ا و ا ح ت ف ا ل ت ن ا هذه ا ل أ ي ا م فمن أ ع م ا ق قلوبنا نهنئ حضرتكم بهذه المناسبه ة الكريمة ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ندب لنا بل أ م ر ن ا رب ا ل ع ز ة تبارك وتعالى أ ن نحتفي به ونعبر فيه عن فرحتنا وسرورنا وسعادتنا بميلاد سيدنا رسول الله وببعثته فينا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بفضل الله أ ي بما تفضل الله عليكم به من ب ع ث ة محمد صلى الله عليه وسلم فيكم وبرحمته ورحمة الله في جوهرها هي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث فينا و إ ل ي ن ا و إ ل ى العالمين ر ح م ة نستهدي ونستمتع في ظلالها هذان مبرران في إ ط ا ر ه م ا وباسمهما نحتفي بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه ا ل ر ح م ة و ل أ ن ه الفضل هذا سياق أ و س ع و أ ش م ل ثم في إ ط ا ر احتفالات هذه ا ل م ح ا ف ظ ة ا ل ع ر ي ق ة بعيدها القومي وكما تعودنا وكما أ ل ف ن ا ولعلكم تلاحظون كلما تحدثنا عن عيد قومي ل إ ح د ى محافظات مصر فنحن نكاد نحتفل بعيد قومي لمصر كلها لأن كل محافظة تحتفل بعيدها القومي إنما ذكرى صفحة ماجدة من صفحات المقاومة التي عاشها أبناء شعب هذه المحافظة في إطار الشعب المصري كله مقاومة للمحتل للإستعمار أبناء أو إنما من ذكرى محافظة ماجدة مقاومة تحيي صفحة صفحات بعيدها عاشها إطار في شعب هذه ففي مثل هذه ا ل أ ي ا م منذ ما يزيد على مئتي ا عام و ع ش ر ة كانت احدى المواجهات ا ل ش ر س ة و ا ل ع ن ي ف ة بين أ ب ن ا ء م ح ا ف ظ ة قنا وقوات أ و بعض قوات ا ل ح م ل ة ا ل ف ر ن س ي ة على مصر التي استطاعت ضرب كل صور ا ل م ق ا و م ة التي لقيتها في شمال مصر وفي محافظات الدلتا استطاعت قوات ا ل ح م ل ة ا ل ف ر ن س ي ة أ ن تخترق صعيد مصر وتصل إ ل ى حيث نحن ا ل آ ن إ ل ى قنا لتلقى ا ل ض ر ب ة ا ل ق ا ض ي ة التي وجهها لها أ ب ن ا ء قنا حيث تم إ غ ر ا ق ا ل أ س ط و ل الفرنسي كاملا في نيل مصر في هذه ا ل ب ق ع ة ا ل ط ا ه ر ة وتم إ غ ر ا ق جميع سفن ذلك ا ل أ س ط و ل لاثنتي ع ش ر ة وتم إ غ ر ا ق ما يزيد على خ م س م ا ئ ة جندي وضابط فرنسي في هذا ا ل إ ط ا ر أ ي ض ا إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن نشير إ ل ى طهر المكان الذي يجمعنا في هذه الشعائر ا ل م ب ا ر ك ة وهو مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي هذا العلم وهذا القطب الصوفي الكبير الذي يعني يعد واحدا من ص ف و ة أ ق ط ا ب ا ل ص و ف ي ة والعارفين بالله ونقتدي به و ب أ م ث ا ل ه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في صلاته وعبادته وكل ذلك فحسب إ ن م ا بعلمه وبمعرفته لله عز وجل كل هذه أ ب ع ا د تجعلنا نحتفي بهذه ا ل م ن ا س ب ة ومن أ ع م ا ق قلوبنا نجدد التهاني بحضرتكم اخوه ا وكما تعودنا ف ي ر المباركة ما نستمع لقاءاتنا نبدأ أن به هذه إلى ل ت ة قرآنية كريمة ي ل و الايمان ا ي فضيلة و م ل ا ر ئ ش ح م و أبو د ل ل ف ا ص ع ي الله من الشيطان بسم الله الرحمن ش ا ل ل ل ه ا ر ح ي ن y <laughs> o ع ذ ا ب ا ل ن ا بغفله من ج هذا وترى الوعد الحق فاذا هي ش ا خ ص ة الابصار الذين كفروا ا ف إ ذ قد كنا في غفله وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين يوم نطو السماء 「なるほど。 ما ودعك ربك وما قلى و 「私の名前は誰だ?」 في س م الله ا ل ح م ن ا ل ا الله أحد ا ل ل ه ا ل ص م د ل م ي ل د و ل م ي و ل د ل م ي ل د الله الفاتحة بهذه التلاوه القرانيه المباركه اخوه الايمان التي تلاها القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي بدانا لقاءنا ب ح ض ر ت ك م